Bismillah al-Rahman al-Rahim. Wij lullen kollie hoe mazet illu mazeh. Al-Lati jama' malahu agdaza. Yahsabu anna layu. بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في امد ممددة